وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُ يَوْمٌ مِّنْ قَرْنٍ آخَرٍ أَمْ لَيتَهُمْ يَعْلَمُونَ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 قََّي طَانُ فِي أُمْنَتِهِ فَيَنسَخُل اللهَّهُ مَا يُقِ الشَّي طانُثُمَّ يُحكِم ثَُّ يُحشكِم اللَّهُ آيَاتِ وَلَّهُ عَدمٌ حَكب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 وَلَا يَزَادَُّينَ كَثَوط مِرْذِييَة مِن مََّ تَأتِيَهُ مُ السَّاعَةُ بَعْوْتَ حتىََّ تَأتِيَهُ السَّاعةُ بَغْتَةَد أَ يَأتَهُ عَذَابُ يَوومِد النعَقم